غير فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم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 فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزيم أيطمع كل مرء منهم أن يدخل كَلَّا نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا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 من الأجداث سراعا كأنهم, كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم بالله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعذبون يوم يخرجون من الأجداث سرعان كَأَنَّهُمْ كأنهم إلى نصبي يفضون خاشعة النبي صارهم ترهبهم